فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا فِي laati toraa wal injil illa min حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهودي يا وَلَ صص وَلَكٍِ كََ حَنِي فَ مُسِْمَ وَمَا كَانَ مِنَ المُشِْْك إِ أَولًا النَّ سِ بِئبُ وهذا النبي والذين آمنوا والله وليه المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضل وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ قُلْ نَبِّئْ آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ